وَلَموا أن مَا غَنِتُم مِن شَيئم فَأَن للِلهِ خمُسَهُ وَلِروصُولِ وَلِذِقُرربَ والتمَا وَمَسكينِ وَبْنِ السَّبِيِ إِ كُ تُب آممَتُم بِاللاكِ وَماَا اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير